إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أول حالها يومئذ يصدر الناس وأشتات اللي يرو أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال يا رب فمن يحمل مثقال ذره خيرا يا رب فمن يحمل مثقال ذره خيرا يا ومن يحمل مثقال ذره شرا